في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل وانتر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 فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمن ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها أبشروه بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيد، بورائهم جهنم، ولا يغني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 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني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 إذا تتلى عليهم آياتنا بَيِّنَاتٍ ما كان حجتهم إلا أن قالوا آتوا بآبائنا إن كنتم صادقين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 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأم الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين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 وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين